بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الصلاة وازكى التسليم على حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير مرحبا بكم اعزاء الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ايها الاخوه المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته ايضا اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم تلاوة القرآن الكريم وردتني بعض الاسئله قبل بداية الدرس منها سؤال بين يدي وهو بصيغة الطلب طبعا يطلبون قراءة الآية سبعة وثمانين صفحة ثلاثمية وتسعة وعشرين طلعونا آية سبعة وثمانين صفحة ثلاثمية وتسعة وعشرين اليوم هم المصحف ما لتنسية تجيبه زين. فأعيروني مصحفا من عندكم طيب أحسنت ثلاثمية وتسعة وعشرين من سورة الأنبياء اتصور آية سبعة وثمانين نعم نعم آية سبعة وثمانين صفحة ثلاثمية وتسع وعشرين يطلبون قراءتها وتعلمها طيب هذه الآية هي اللي تقرأ في صلاة الغفيله كما تعلمون وهناك طلب آخر طبعا في السؤال وهو تعليم لفظ الركوع والسجود في الصلاة أيضاً فشيء مهم واضح تعليم لفظ الركوع والسجود في الصلاة إن شاء الله ذكروني وأنا بخدمتكم إن شاء الله طيب طبعاً تعليم هذه السوره فيها نكات كثيرة هذه الآية معذرة فيها نكات كثيرة نتعلمها إن شاء الله من الآيات الابتلائية مثل ما تعلمنا سورة الكوثر بالدرسين الماضيين طيب وأيضا إن شاء الله نتعلم السؤال الابتلائيه الأخرى زين أما بخصوص السؤال الثاني مثلا بعض الأخوة مثلا سأل قال نحن تعلمنا المد اللازم المخفف والمثقل بنوعيه الحرفي طيب وتعلمنا أيضا المد اللازم المثقل والمخفف الكلمي مصحيح؟ صحيح قلنا الضالين والحاقه والصاخه والطامه نسمي مد لازم مثقل كلمي اما آل آن آل آن قلنا هذا يكون في اربع مواضع في أربع في موضعين يعني باربع مرات وهي كلمه آل آن قلنا اثنين منهم في سورة في سوره يونس واثنين الباقيات بيا سورة ما لقيتوها ها بالانعام طلع عنا ياهم بالله بيا صفحة وبيا آية طلع عنا ياهم جماعة قالوا بيوسف جماعة طلعوا لنا ياهم بالبقرة نعم صفحة 147 طلعوا لنا صفحة 147 طيب نرجع السؤالنا ان شاء الله بعدين سؤال وذنون مية وسبعة واربعين وين هن؟ يا آية قلنا مية وثلاثة واربعين وين هن الكلمات؟ نعم آذ ذكرين احنا قلنا لفظة آل آن نفسها كلمة وحدة متكررة وينها مية واربعة واربعين طيب مية واربعة واربعين شو تقول ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آه الذكرين تقصد هذه هذه مد لازم مخفف شو تقول شو تقولون هذا دي شروط المد اللازم المخفف الكلمي احنا قلنا المخفف معناه شنو؟ معناه الحرف اللي بعد المد شنو؟ خل نكتبها الكلمه ولو انت جاي تشوفوها لكن خل نكتبها ونشرحها مكتوبه هكذا مو صح؟ صحيح؟ نفس الرسم طيب هنا عدنا ما طبيعي الف ما قبله مفتوح هذا مد طبيعي طيب البعده لازم ساكن وين السكون اللام هذا اللام هو هذا اللام يلفظ هذا اللام يلفظ موذال بعده حرف شمسي ليش مخلينا مخليننا شدهما شده هاي المن شده يا ورد ها هاي الشده معناها يعني هذا صار اكو ادغام شمسي بين اللام والذال لذلك التجاية تقولون نقول آل الذكرين زين هذه كلمة اش نقراها ها الذال لو الذال بدون إل صحيح؟ هذه الكلمة الذباب لو الذباب إذن هذا اللام ما تلفظ فهنا دائما تلقون شدة يعني معناها أكو إدغام شمسي هذا اللام لا يلفظ إذن هنا صحيح؟ فإذن ما عدنا سكون بس نوحدها عدنا حرفين صحيح؟ هذا مد غير نوعية ذن مدود فرعية نتعلمهن بعدين إن شاء الله آذ ذكرين هاي تمت ست حركات وتقرأ آذ ذكرين حرم أم الأنسى القولنا ياهن إن شاء الله ونتفاهم عليهم طيب؟ موجودات حوالي طيران يعني؟ <تصفيق> إن شاء الله موجودات دوروهن دوروهن مثل ما تشلعون قلبي وما تقرونها ما شلع قلوبكم زيان اذن نعم سورة الانفال يا صفحة ستة وستين الاية ستة وستين يا صفحة الصفحة مية وسبعة وسبعين طلعونا اياها نعم بالنساء هم احنا خلينا نشوف هسه بالانفال يعني اريد اوصل وياكم ال يعني كل ما تطلعون مثال انا وياكم خاطر نبين شلون توصلنا لهذه المعلومه آه صفحه 177 مو اختي الكريمه 177 يا ايه 66 177 صفحه 177 حتى ما بيها اي 166 بيها ثمان ايات زين ها سورة الأنفال آية ستة وستين في صفحة مية وخمسة وثمانين زين صفحة مية وخمسة وثمانين الآية وستين تقول هاي الآن لو الآن ها بس اسمحولي اسمحولي نكتبها احنا نكتبها طيب هذه الكلمة مكتوبة بهالشكل ا همزه وصل صحيح ال او بدون هذه العلامة اسف موجودة هذه وهذه السكون هذه اللي أنا نطيتكم إياها اللي يونس مكتوبة مثلها هذه شلون مكتوبة اكفرق بينات اللي ما أكفرق نفس اللي طلعتوهن بسوره يوسف هاي تنقر الآن الآن حصل حق طيب هذه نفس الحالة الآن خفف الله عنكم هاي همزة في الوصل بإياك نعبد وإياك نستعين مو قلنا إذا نبدي بيها بإهدنا الصراط المستقيم مو قلنا إذا نبدي بيها تتحول إلى همزة قطع مو صحيح إهدنا نحن نلقاها مكتوبة هيك صح لو مو صح فمن نبدي بيها شو رح نقراها نقراها اهدنا بس لو ردنا نوصلها بنستعين نقرا شنو اياك نعبد واياك نستعين اهدنا نستعينه نستعينه اهدنا ما قلت نستعين اهدنا الصراط المستقيم واضح اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم واضح إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم زين هنا نفس الحاله شلون راح نقرا الذين كفروا بدون بغض النظر عن الوقف والابتداء بس نبين لكم يعني يعني شنو نبين لكم الحكم طيب بانهم قوم طيب بس لو نريد نبدا بيها قلنا لا يفقهون الآن مو بس من نريد نبدا شنو نقول الآن هاي بهمه هذا ما طبيعي تبو اخواني لذلك هو فصلها بالخط طيب وخلى بعدها هذه السكون على مو شنو على مو ديگلك ترى اكو هنا مد هذا واضح ان شاء الله ما نريد نطيل بيه زين عموما تركوا هاي المسألة نوصل لها ان شاء الله نوصل لها زين نعم بس اثنيا ان شاء الله ان شاء الله شوف نأكد كلام الشيخ ان شاء الله او ننفيه ان شاء الله اكيد زين بس انتم ما جاي تدورون جاي تدورون دورته بس واحد دور بيكم قال لكم بالبقره الاخت الظاهر دورت قالت موجوده بالانفال هيك انا اريدكم تدورون واريدكم تصيرون نشطين تتابعون الدرس ما يصير تبقون كساله زين ما نقول كساله كساله زين طيب اذا تحبون نرجع الى سوره الكوثر بينا المطالب اللي في سوره الكوثر قبل ان نبدا في مبحث اخر أخير شيء احنا في الدرس الماضي شرحنا القلقله صح شرحنا القلقله للاخوات الكريمات قلنا كم حرف للقلقله خمس حروف زين مجموعه في اي قول شو شويه خلص معكم بعد قطب لو قلت قطبه غير مبتدا قطبه جد زين هذن الحروف القلقله يا اخواني الرجال قلنا طبعا هالايام دائما جاي تغلبوهم زين فقلنا لها نوعين هذه القلقله صحيح صغرى وكبرى احسنتم الصغرى قلنا شو وقت تجي وسط الكلمه او اذا كان الحرف ساكن غير ها ساكن غير متحرك صارت عارة زين إذا كان الحرف ساكن غير مشدد صح طيب حتى وإن كان في آخر الكلمة وقلنا الرأي الآخر يذهب إلى أنه الحرف إذا جاء آخر الكلمة حتى وإن لم يكن مشددا فحكمه قلقل كبرى هسه هذا طلايب بين اهل التجويد إحنا ما نشغل بها المهم إحنا نطلع الحرف شنو مقلقل طيب كبرى صغرى خليهم بياناتهم المهم احنا نلفظ الحرف صحيح نقلقله بصوره صحيحه وذن رايين ايهما شئت اختار طيب حس منو عنده طموح يقرا سوره الكوثر يحس انه قراءته مو صحيحه ويحب يقراها نطيها للاخ اللي قرانا سوره الكوثر من الاخوات منو يحب يقراها سوره الكوثر مو من الصغار من الكبار ان شاء انت قريتيها البارحه ذاك الدرس لا اللي ما قرأوا اصلا هاي الحجيه ما قرات ان شاء الله مو اللي قرأت الحجيه البارحه هم لابسه نظارات زين زين فضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارفع راسك ايه وقرانا بصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم انت قلت لي ذاك الدرس انه استوىك جاي، صحيح؟ مم. ريدك تقران البسمة والاستعاذة صحيح؟ أعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كسرت الشيطان. الشيطان. نهى. قل إن ياها خلنا نسمع هزينا واضحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. إنا أعطيناك الكوثر. أعد. إنا أعطيناك الكوثر. النساء راح نعاقبكم جاي سولفونه هواي. أعد. إنا أعطيناك الكوثر. نعم. فصلل ربك وانحر. عيدها. فصلل لربك وانحر. ما جاي اسمعها صح. فصلل لربك وانحر. جيد. إن شانك هو الأكتر. البارحه حكينا على القلقله قلنا الباء بالوسط شرحتها بدرس القلقله مو شرحتها ساعدوني شويه خلي احس انه تعبي جاي يجيب نتيجه ان شانك هو الابتر إن شانك هو الأبتر احسنت هاي احسن شويه بعد من يحب يقراها انت ما قريتها انت شاطر يقول الاقلاب بالميم يلا طيح يا. خليق الله حبيبي الحبيبي موفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية لاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيد بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله إنا عطيناك الكوثر نعم. لربك وانحر وانحَرْ إن شانِكَ هو الأبتر. جيد جيد. ترى ياها بالوصل. حجها معجبتها القرايه صديقك هو جليسك بالصف. إيه؟ وصل وصل. ان أعطين. لا لا لا نعيد خل نسمع الهمزة زين. إِنَّا أَعَاطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْحَرُ البارحة من الحتيانة على حروف القلقلة قلنا شجد؟ خمسة خمسة قطب؟ جد جد العين وياهن؟ لا لعد ليش قلت أعاطيناك اليوم أنا قلت لكم بالدرس الماضي قلت لكم أكو عدي مطالب بالقلقلة أبينها إن شاء الله مو صحيح اليوم نبينها ان شاء الله فضل عيد عيد يقولنا كرسي نخلي عليه القرآن هنا معذرة ايه انا اعطيناك ليش اعى أع... العين ساكنة اعطيناك خلص شوف شوف سكون كان عدي مدرس عدنا بالمتوسطة يعلمنا على همزة القطع وعلى السكون يقول انا اعطي يقول كأنما واحد يلزمك منا زين فانت شنو انتبه انا اعطيناك قطع اعطي منقول اعطيناك زين فضل انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر زين راح هجم علي ثاني انت لو طلع الهمزه وتحرك العين لو تضيع الهمزه وتسكن العين احنا نريدهن شئت ام ابيت اثنين صح يلا ان اعطينا ماكو همزه جاي سمعون همزه لا والله بخدكم يلا هم حكموا عليك. ان اعطيناك شوف شايت صح لو غلط عمي جاي نبتلى عليك يا ابويا غير تقرا لنا اياها صح يلا ان اعطيناك الكون ترى فصل ليل ربك وانحر علي راح أضربك بالشوكليته يصير <تصفيق> نعيد شوف ان اعطيناك الكوثر اعطيناك اعطيناك فجايد تقول انتبه لي مو من يقرا اي واحد هسه بيكم من يقرا ويسمع نفسه زين مو مثل ما يسمع نفسه بتسجيل خارجي الانسان من يحكي علماء الطب يقولون يسمع بالاذن الوسطى طيب يسمع باذن الوسطى الداخلية لذلك شايف التشجد مرات تشجد ما تسد ذانك تسمع نفسك من الداخل تعجب شلون فالاذن الوسطى لها تأثير بس من تسمع نفسك بكاسية يسجلولك وتسمع نفسك اذا اول مرة تسمع صوتك راح تستغرب تقول انا يجي صوتي تستغرب واضح فهسه اي واحد يريد يعرف نفسه ليش اقول لكم دائما اذا تريدون صيرون زينين هسه سجلوا سجل تسجيل جيب لك جهاز اي جهاز تسجيل صغير سجل بي كثير من الاخوان يستخدمونه يا هذا الاسلوب ينطني سيديات اسمعها واكتب لهم الملاحظات طيب من تسمع نفسك من شيء خارجي غير ما تسمع نفسك وانت تقرأ احنا هسه اي قارئ اي قارئ مو شرط احنا القراء الصغار القراء الاساتذه الكبار المنشاوي اكو اشهر من المنشاوي محمد صديق المنشاوي القارئ المصري اكو تسجيل الى فيديو على الانترنت اذا تشوفوه هو يقرأ بالستوديو هذا المقطع الفيديو الوحيد لشيخ المنشاوي يقرأ بالستوديو وامرأة خارج الاستوديو فاتح القرآن اتبعوا وياه واضح يقعون في اخطاء القارئ الانسان يعني مو معصوم يقع في اخطاء من الجهد من التعب من كثر التركيز الى اخره طيب شوفوا بعض المرات واحد يقول له ببداية دروسنا يقرأ الشيطان والرجيم يقول له الشيطان ولو الشيطاني يقول لا الشيطاني له يقول له قرأتها الشيطان يقول لا قرأتها الشيطاني الدماغ يقول شيء واللسان يقول شيء ثاني واضح؟ ما يلحق الجهاز العصبي ما جاي يطعي إشارة صحيح لللسان زين فإذن اسمعها مني وانتبه لي انت جاي تقراها مرة جاي تقول انت انا اعطيناك ال ضيع الهمزه بتقرا العين صح مره ثانيه تقول ان اعطيناك طلع الهمزه القل العين احنا نريد هلا ان اعطيناك الكوثر خلصت الدرس اليوم يلا تفضل ان شكرا جزيلا جزاك الله خير طيها للحجي ولا وحدة قرأتها صحيح ها حجي ما عندك صوت كان عندك محفل البارحة زين طيها للحجي لو قرأت لنا ياها نسمعها منك اليوم صح قرب المايكروفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حجي اليوم حلق حلقتنا التسعة وعشرين وبعدك تقرأ الشيطان الشيطاني. كسرة عم سمعت قراها الشيطاني صاحبة صاحبة اللي في صفة شوف ما يريد يحكي عليك شوف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اشقراها يا جماعة الشيطان اترينها الشيطاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين بس ال... هاي شلت الكسرة ما لفظ الجلالة قلت بالله وحطيتها على الشيطاني قلت أعوذ بالله من الشيطان نريدها أعوذ بالله من الشيطان فين المكسورات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الشيطان فين المكسورات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمث بسم الله الرحمن الرحيم سمعت كسره لفظ الجلالة؟ سمعتوا كسره بالرحمن لفظ الجلاله شيخنا اسمح لي احنا مرات نقرا الحركه خطا ومرات يصير عندنا موضوع بعد لدقيقتين نشوف على نهايه الدرس ومرات اخواتي هم السمع عني يصير عندنا موضوع باللغه نسميه بعلم التجويد الاختلاس مو حكيت لكم اياه هذا الاختلاس مره يصير بالاموال وهذا حرام الله يعيذنا ان شاء الله والاختلاس بالحركات بالقران هم حرام فديروا بالكم من عنده يعني شنو قصدي يعني لو نفرض عندنا الايه اللي نقراها دائما قبل الاذان شنو ان الله وملائكته صحيح ان الله هاي الكسره كثير من الناس ما يقولون يقولون إن صح يقول إن هي إن لو إن إن أكو كسر أكو ريحك يا لازم أكو نصية ما يصير تقول إن تتتيج توقف وتقول إن الله وملاء ما يصير إن الله إن الله وملائكته يصلوا أو يقول يصلون لا يصلون هي كسرة ولا هي فتحة ولا هي ضمة يا شو بش يصلون ما يقول يوصلون هذا سببها تعرف شنو؟ هذا الفم يراد له تمرين تمرين هاي شفتين يرادلهم تمرين لأن هاي الحركات انت جاي تلاحظ إن إن يصلون يو ما يصير انا اقول هيك يصلون صير ما تطلع الظمة اذا ما نظلم الفم للأمام ما تطلع الظمة طيب يصلون على النبي ها فهذه الحركات كون تنتبهون إلها لا تختلسون الحركات يعني شنو الاختلاس الاختلاس هو إظهار نصف الحركة أو شيء من الحركة يسمونه طيب والإشمام انتهى البرنامج طيب والإشمام هو شنو الإشمام هو إظهار الحركة بمن بالإشارة هذه عندنا في سورة يوسف ما لك لا تأمنا يقول لازم تسوهيك على مودة تبين أكو ضمة محذوفة نشرح إن شاء الله ذني في وقت آخر اعتذر حجينا العزيز انتهى وقت البرنامج نسمعك إن شاء الله في وقت آخر أعزائي أحبائي المشاهدين لا يسعني إلا أن أقول لكم التقيكم ان شاء الله في حلقة أخرى في درس آخر إلى أن نلتقي سوية إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وآل محمد